لََّا رَأوهُ جُل الفَةَس أَتُدوه الذيذينَكَثَوا وَكيد فَنَ ما رَأَزُ فَتَس ثدوه الذيينَ تَغَ وَقيد وَكلَ هذا الذي كُتُم بِهِ تَدعون وَكلَ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 وَالرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ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 وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ رَأَى لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُرْصَدُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إن نَرَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَلَا تُطِعِ الْكَذَّابِينَ اَتُطِيعُونَ كَذَّابِينَ وَالدُّو لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَالدُّو لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلاَ تُطِعْ قُلَّ حَلاَّثٍ مَهِينٍ وَلاَ تُطِعْ قُلَّ حَلاَّثٍ مَهِينٍ دين اتيم من ناعي غير معتدي اتيم عتل بعد ذلك جنيم عتئ بعد زنيم أن كان ذا مال وبني 119. لا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين